وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذلى فكان قاب خوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآ أفتماغونه على ما يراه ولقد رآه نزلة أخرى عند سبرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يرشى السبرة ما يرشى ما زاغ البصر وما قضى لقد رآ من آيات ربه القبرى أقرأيتم اللات والعزى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَتُ ظِلِذًا إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا يتبعون إلا الظن وما تهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماو شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسهية الأنثى وما لهم به إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يرمي من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم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 ألا تزوازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكى والأنثى من نطفة إذا تلنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعَرَاءَ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَنُ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَجْدَرَ أَن كَفَرُوا وَأُضِلُّوا غشاه ما غشاه فبأي آلاء ربك تتمرا هذا نذير من النذير الأول اهلكت الآذبا ليس لهم دون الله كاشفا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون